يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وتبع على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام امم ماض فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدكم من أيام أخر و well, وَأَن تَفْعُلُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ومغير لكم إن كنتم تعلمون. Quan mr شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قون الله الله فمن شهد منكم الشهر وَمَنْ كَانَ مَلِيقٌ أَوْ عَلَى سَفَرِهِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتقملوا العدة ولكبر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم ذات والتكبر الله أول تكمل العدة أول تكبض الله على ما هذاكم ولا عليكم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبِ